يَوْمَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وعلى الذي لا يطيق له فيض مسكين فمن تطلع طيرا فَهُوَ خَيْرُ الْكُوَّةِ وَأَنْتَ صُورُ خَيْرُ الْكُوَّةِ إِنْ كنتم شهر رمضان الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَافُوْنَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتك من العتة ولتك الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي فَنِبُ نعم نرجو وقد